أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من مضر للجوا في بغيانهم يعمرون ولقد أخذناهم بالعذاب فما سكانوا بربهم وما يتغرعون حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد إذا رجيه مبلسون وهو الذي أنشى لكم السمع والأبصار والأفيلة قليلاً ما تشكرون وَهُوَ الَّذِي دَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاللَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلاَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قالوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قالوا أَإِذَا نِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَنَوْشُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْرَ آبَاؤُنَا هَذَا لِلْقَبْلُ هِنْ هَذَا إِلَّا قل من اللَّه وَمَن فِيهَا إن كُنتُم تَعْلَمُونَ سَيَقُولُنَ اللَّهُ قُل أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُل مَرْبُبُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ العَظِيمِ سَيَقُولُنَ اللَّهُ قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجهر عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون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 سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعال عما يشركون قُرِّرَ بِإِنْمَاتُ رِجَالِ مَا يُعْدُونَ رَبَّ فَلَا تَجْعَلْنِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصيفون وقل ربي أعوذ بك من همزاد الشياطين وأعوذ بك ربي أن حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب إرجعوني لعلي أعمل صالحا في ما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومو برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الشغل فلا أنصاب بينهم يوميذ ولا يتساءلون فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أن تسروا في جهنم خارج تلفع وجوه النار وهم فيها كارحون أأم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم لها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون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 تخذتمهم سخريا حتى أنسوكم بكري وكنتم منهم فرحكم إني جزيتهم اليوم بما صدروا أنهم هم الفائزون قال كم نبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبفنا يوما أو بعض يوم فسأل العادى قال إن لبثتم إلَّا بَدْم إلَّا قَلِيلَ الْلَّوَانِ نَكُمْ كُلُّهُمْ تُرْتَاعَلُ أَفَعَظِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثَوْا أَن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 إنه لا يفرح الكافرون وقل رب يغفر ورحم فأنت خير راحم بسم الله الرحمن الرحيم تورة أنزلناها وقرناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تبكرون الزالية والزالي فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخلكم بهما رأفة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طايفة من المؤمنين الزالي لا ينكح إلا زالية أو شركة لا زانية أو مشركت وذانية لا ينكحها إلا ذن أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجِل لَهُمْ ثَمَانِينَ جَلَدَتْ وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم والذين يرنون أزواجهم فلم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لئن الصادقين والخانسة أنت لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرب عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غاب الله عليها الله عليكم ورحمته من الله تواب الحكيم <تصفيق> <تصفيق> إن الذين جاءوا بالإفت عصبة منكم لا تحتبوا شرا لكم بل هو خير لكم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 افكر بي لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولاك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكن فيما أفضتم فيه لأذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وَتَحْتَهُ لَهُ مُهَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٍ وَلَوْ لَا إِذَ سَمِعْتُمُهُ قُلْتُمَّا يَكُولُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِهَا بَا هَذَا عَظِيمٌ يَعِدُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِي لَا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ما الله يعلمه فأنتم لا تعلمون ولولا قول الله عليكم ورحمةهم وَرَنَّ اللَّهَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ